بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب 112. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض فطع متجاورات وجنات أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. 119. وفي ذلك لآيات لقوم يعقلون 110. وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ